Miss... Oye oy. مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّورَاتَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِتْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَلْمَلُوا 국민 Yeah. 117. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون 118. وإذا رأوا تجارة أوله ومن فضوا إليها وتركوا كقار we want in the